ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما الا وان اصدق الحديث كلام الله وخير هذه هذه محمد صلى الله عليه واله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله النار إن الله سبحانه وتعالى اصطفى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم على سائر البشر وجعله اتقى الناس وافضلهم وخيرهم حتى عجز الادباء على وصف خلقه وكريم خلاله وصفاته روى مسلم في الصحيح عن سعد بن هشام رحمه الله تعالى قال سألت عائشه ام المؤمنين رضي الله عنها عن خلق النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقالت ألست تقرأ القرآن؟ قلت بلا قالت كان خلقه القرآن أما تقرأ؟ وإنك لعلى خلق عظيم فكلما كان العبد أقرب بالعمل بكتاب ربه سبحانه كان أولى بالنبي الكريم من غيره والعكس بالعكس فأقرب الناس منزلا من النبي صلى الله عليه وسلم في الجنه احاسهم اخلاقا وأبعدهم منه منزلة من ساء خلقهم من الأخلاق الرديئة الرقيقة التي تسري في النفوس البشرية من حيث لا تعلم خلق العجب هذا الخلق إذا استمكن من قلب صاحبه ذهب به الى الهلكه والردى خافه النبي الكريم صلى الله عليه وسلم على امته اكثر من خوفه عليهم من الذنوب اخرج البزار في مسنده عن انس بن مالك رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال لو لم تكونوا تذنبون لخفت عليكم ما هو اكثر من ذلك العجب العجب اللجبة وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال ثلاث مهلكات هوى المتبع وشح المطاع وإعجاب الماضي بنفسه فالعم بالنفس أن يحس الإنسان بالتميز عن غيره والافتخار بنفسه حتى يرى عنده شيئا ليس عند غيره قال ابن المبارك رحمه الله لا أعلم في المصلين شيئا أشد من العجب فالعجب والكبر اخوان من الرباع كما قيل فإذا طاف إلى العجب احتقار الغير وازدرههم فذاك الكبر إن الإعجاب بالنفس دليل على هداك المعجب إلا إن شاء الله فتجد المعجب بنفسه فتجد المعجب بنفسه يعتقد أنه قد سعد وأنه قد غفر ووصل إلى بغيته فلا يسعى فيكون الهلاك حينهره ومن يهلله كما له بالمكرم ان انتشار العفس في الناس دليل على فساد الزمان وعلامه على اقتراب الساعه واناره على وقت العسله وجناب الناس واحبابهم دليل هذا وبرهانه ما اخرجه ابو داوود والترمذي من حديث أبي همية أمي الشعباني قال اتيت أبا تعلمة المشري فقلت يا أبا تعلمة كيف تقول في هذه الآية لا أغركم من ضل إذا اهتديتم قال أما والله لقد سألت عنها خبيرا سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال بل بالمعروف وتناهوا عن المنكر حتى اذا رايت شحا مطاعاً وهوى متبع ودنيا مؤثره واعجاب كل ذي راي برايه فعليك بنفسك ودع عنك امر العوام ان للعذب مجالات متعدده يسري من خلالها الى قلب العبد من حيث يشعر او لا يشعر فحسن الصوره وجمال الهيئه وكمال القوه وتباغ الصحه كل هذا مدعاة لمن كان ذا قلب ضعيف أن يعجب بصورته أو قوته أو صحته فيكون الهلاك حينئذ ولا يظلم ربك أحدا أما ترى إلى قوم هود الذين كانوا يتخذون من سهول الأرض قصورا وينحثون من الجبال بيوتا قال الله سبحانه وتعالى عنهم فأما عادوا فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا من أشد منا قوة من لم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة وكانوا بآياتنا يجحدون فكان العقاب من الله سبحانه وتعالى فأرسلنا عليهم ريحا صرصار في أيان النحسات بمذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا والعذاب الآخرة أخزارهن لا ينصرون لو انتبه المعجب بنفسه ولو انتبه المعجب بنفسه أن زوال ذلك أن زوال هذه النعمة قد يكون في أي لحظة لازال عنه العجب ويدفيه أن يتفكر في مصيره إلى القبر وقد وحيل عليه التراب. تشوهت صورته، وتفرقت أوصاله وذهبت قوته وصار طعاما لديدان الأرض وحسبك زادرا عن هذا قول النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين بينما رجل يمشي في حلة تعجبه في لباس جميل أعجبه تعجبه نفسه مرجل جمته مرجل شعره اذ خسف الله به الارض فهو يتجلجل فيها الى يوم القيامه قال الحسن البصري رحمه الله واعجبا لك يا ابن ادم كيف تعجب بنفسك واولك لطفه مذرة واخرك ريفه قذره وبطنك يحمل العذره يعني الفضلات ان من قبيح الجهل أن يعجب الإنسان بالحسب والنسب حتى يظن نفسه أنه سينجو بشرف آبائه وأجداله ومجد انسابه وأصغاره متناسيا أن التفاؤل عند الله عز وجل إنما هو بالتقوى إن أكرمكم عند الله اتقاكم ويتناسى كذلك أن الناس كلهم من آدم وأن آدم من تراب قال شاعر الحكيم لعبرك ما الإنسان إلا بدينه فلا تترك التقوى اتكالا على النسب لقد رفع الإسلام سلمان فارس ووضع الشرك النسيب, النسيب أمالهم وإن من قبح العجب العجب بكثرة العدد بكثرة العدد والعتابة والمال والمتاع فقد يجب بعضهم إلى الترفع عن الغير ببعض هذه الأسباب كما ظلم صاحب الجنة صاحب المستان العظيم كما ظلم صاحب الجنة نفسه في سورة الكهف فقال سبحانه وتعالى عنه فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر من مالا وأعز نخار فكانت العبورة أسرع حيث أحيط بثمره وذهب ما أنفقه فيها وهي خاوية على مرشها ذهب كل ما كان يملكه ويفتخر به فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا إن من طبيعة الكفار الإعجاب بالكثرة حيث أخبر الله عنهم أنهم كذبوا المرسلين وقالوا نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين ولما أعجب المؤمنون بكفرتهم واعتمدوا عليها وقالوا لن نغلب اليوم من قله كانت الهزيمة قال سبحانه ويوم حنين إذ أعجبتكم كفرتكم فلم تغل عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليت مدبرين والواقع خير دليل على ذلك فالمسلمون بآت الملايين لكنهم غثاؤهم كغثاء السيل زالت مهابتهم من قلوب اعدائهم واحتلت اراضيهم وسرق قدسهم ونهبت ثرواتهم وامتهنت كرامتهم وما زادتهم الكفره الا تفرقا واختلافا وتباغضا وتناحرا وما ذلك الا لاعجابهم بانفسهم فاللهم ربنا لا تجعلنا فتنه للذين كفروا واغفر لنا ربنا انك انت العزيز الحكيم الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى ومن على اثارهم سار واختفى وبعد ايها المسلمون من قبيح العجب العجب بالعباده كثره وتنوعا فيعجب المصلي بصلاته والمزجي بزكاته والصائم بصومه والحاج بحجه وما علم المساكين ان هذا كله بفضل من الله سبحانه وتعالى قال عز وجل ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من احد ابدا ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم وقال جل جلاله ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان الا قليلا وقال سبحانه وتعالى عن أهل الجنه وقال الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله لولا فلقد الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق فالعفو في العباده من قبيل المن على الله سبحانه وتعالى قال عز وجل حاكيا عن الاعراب يمنون عليك ان اسلموا قل لا تمنوا علي اسلامكم بل الله يمن عليكم اذ هداكم للايمان ان كنتم صادقين والا كيف يعجب العادل بعمله وعمله كله لا يوازي نعمه واحدة من نعم الله عليه قال الشافعي رحمه الله إذا خفت على عملك العجب فاذكر رضا من تطلب اذكر رضا الرحمن وفي اي نعيم ترغب ومن أي عقاب ترهب فمن فكر في ذلك صغر عنده عمله وقال مقرب ابن عبد الله لان ابيت نائما وأصبح نادما أحق إلي من أن أبيت قائما وأصبح معجما وذلك أن العجب إذا دخل قلبا عابل أفسد خلقه ولينا فاستعظم حينئذ عبادته وازدر نعمه ربه عليه فيهديه الشيطان من هذا الباب حتى يهلكه ويأمره بموافقه هواه فمن أراد النجاة من العجب في هذا الباب فليخالف هوا نفسه لأن الرد والهوى قرينان. قال الشافعي إذا حار أمرك في معنيين ولم تدري حيث الخطأ والصواب فخالف هواك فإن الهوى يقود النفوس إلى ما معابه. وقال عبيرو الله أبو جعفر إذا كان المض يحدث في مجلس فأعجبه الحديث فليمسك فليسبد وإذا كان ساكتا فأعجبه السكوت فبيتحتف وليس من العجب فرح المؤمن بالطاعة بل ذلك من الإيمان ولكن عليه أن يخفي الطاعة وأن لا يتحدث بها ويرجع الفضل فيها إلى توفيق من الله سبحانه وتعالى وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من سرته حسنته وساءته سيئته فهو مؤمن كما في مسند الإيمان أحمد أما المعجب بعمله وعبادته فإنه لا تسوهه سيئته وإن المؤمن يقوده الفرح بالطاعة إلى مزيد من الطاعات واكتساب الحسنات قال سبحانه قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوه هو خير مما يجمعون. إن العجب بالعقل والرأي هو البلاء الذي يعم في آخر الزمان عند خشو الفتن وانتشارها فترى اعجاب كل ذي راي برايه ولو كان رايه مجانبا للصواب اصرار على الخطا وسيطره بالراي ينتج عنه من للغير يصر على رايه ولو كان اجهل من حمار اهله كما يقال ويجادل بالباطل ولو انعقد الإجماع على خطئه فكم هو مسعد هذا إن كان فردا واحدا في الامه فما ظنكم إن كثر مختلفون واصبح كل ذي راي معجبا برايه حينئذ تتشتت الكلمه وتفترق الامه ويعظم الخلاف وتتحزم الأحزار كل حزب بما لديهم فرحون إن المؤدي إلى ذلك اعتقاد الكمال واستحواذ الشيطان الذي زين عمل السوء لصاحبه فراه صاحبه حسنا ولكن هيهات هيهات قال سبحانه فمن زين له سوء عمله فراه حسنا فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء ورحم الله الشافعي القائل ما ناظرت أحدا إلا قلت اللهم أجل الحق على قلبه ولسانه فإن كان الحق معي تبعني وإن كان الحق معه اتبعتم ويبرز العدف بشكل مؤذن وقبيح حينما يتكلم في أحكام شريعة الإسلام من لا يحسن قراءه الفاتحه ولا يعرف كيف يتوضا من أنفال هؤلاء الكتاب في الجرائد والمجلات يتكلم الواحد منهم في مسائل عظيمة لو سئل عنها عمره الخطاب رضي الله عنه لجمع لها أهل بدر فكثر وإذرة في هذا الزمان وكبر أتباعه في الله مستعان وإن تعجب فعجب من مغن ساقط بلغ إعجابه بنفسه الى إلى أن أسهم بلهوه في الجهاد في سبيل الله زعمه وزعم أن أغنيته تبلغ في العجو مقتلا. وقريب من هذا من يهرف بما لا يعرف في قضايا الزواج والكسره والتعدد والنيران الا فليتق الله من اتخذ الهه اعجابه بربه ونفسه فانه لو سكت كل جاهل لقد الخلاف فيه دين الله فلئن كان اهل كل علم يحمون فانهم من كلام غير المتخصصين فاولى واولى ان تصان شريعه الاسلام من السنه الرويضه والرعاة واقلام العابدين والمنحرفين حتى تقل خطوره اعجاب كل ذي راي برايه فحسبنا الله ونعم الوكيل اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا, باطلا وارزقنا اجتنابه Allahumma umba al-Islam اللهم muslimin, Allahumma آل البلد al raden وسائر بلاد المسلمين hudma inna. Wazaj jawira, że muslimin, subechanek, Allahumma umba uwiradenek, aż chyba